رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها